الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه هو يهدي الله فلا مضل له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 أنه قال سبيث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول والذي نفذ بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلامة بينكم هذا نص الحديث وهذا الحديث في مجموعه من الاحكام الفقهيه الذي همنا ان نقف عندها وان كانت كلمات هذا الحديث معجوزه وهذا من جوامع الكلم التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله بها على بقيه الانبياء كما قال والبلط على الانبياء بخمس منها ووُتي جوامع الكلم يعني محمد صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم انه يقول كلاما مختصرا وهذا الكلام له احكام عديده ولنقف الان مع احكام هذا الحديث بحوله قوه الحكم الاول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم وقال والذي نفسي بيده ثم بعد قال لا تدخل الجنه حتى تكفر ولا تؤمن حتى تحب الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم اخذ السلام بينكم هذه فتوى واقسم ان محمد عليه الصلاه والسلام كان يقسم على كثير من الاحكام الشرعيه يعني احكام محمد عليه الصلاه والسلام لعظمه الحكم لعظمه الحكم الشرعي فمحمد كان يقسم فاقسم على هذا على هذا الكلام ان ان ان الانسان لا يدخل الجنه حتى يؤمن ولا يكون هنالك ايمان نا كامل وحقيقي الا اذا كانت هنالك محبه بين المؤمنين وياتي الكلام مفصلا ثم ذكر ما يقود الى هذه المحبه فقال الا ذنكروا على شيء اذا فعلتم تحاببتم افسال بين اخوه وجب هذا حكم فالحكم الأول القسم على الفتوى إنه في فتاوى الإنسان ممكن يقسم عليها إذا كانت الفتوى أصلاً مبنية على حكم شرعي وعلى دليل واضح وليت فيها خلاف يقسم الإنسان على فتوى إذن القسم على الفتوى هذا منهج في الشاعر الأبيع يكون هو حكم شرعين لو أن عالماً قال كلاماً وأقسم عليه على أن هذا الكلام هو حق وأقسم على ذلك خلاص ما فيه ما يمنع الشريعة لأن نبع سلم قرر هذا المسألة الثالثة وهذا تكلمت عنها في أكثر من خبه ناقشناها ومسألة القسم أن القسم لا يكون إلا بالله او بصفات الله جل حمده تعالى انه الانسان اراد ان يقسم وان ان يحلف لا يجوز له ان يقسم بغير الله جل حمده تعالى والا كان مشركا وقع في الكفر كما ذكر ذلك النبي عليه وسلم وذكرت ذلك اكثر المره من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك انتهى هذا القسم الذي أخسم به هي أحكام شرعية هم الأنقب عندها قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده النفوس يعني وعلى الله عز وجل يعني خلق كلمة النفس تعني الروح لأن نفس الشيء يعني روحه وقد تطلق على الروح والبدن شكرا الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأمثة حين موتها والتي لم, تكن في لم تمت في منابها يعني الأرواح بيد الله سبحانه وتعالى كل الأرواح أرواح العباد وأن بعد سنة لما عاد ابنته لما دعته بأن ابنتها تحتضر في حتى قال فأتى بأسنة بعده ورفع الغلام ونفسه تقعقع روحه بتطلع يعني بتطلع فنفسه شيء روحه والارواح الارواح بيد الاش بانه تعالى يملكها الله سبحانه وتعالى وهي بيده لكن نحن لا نناقش قضيه بيدي هذه وناتي لقضيه ال النفوس هذه هو الذي نفسي بيده والحديث هذا فيه اثبات نوع من انواع التوحيد يختلف فيه كثير من اهل الزيق والضلال مع اهل السنه والجماعه ضلت في هذا النوع طوائف قديمه الجهميه والمعطله والاشاعره الجماعه اللي بيقروا الصفات ده نوع من انواع التوحيد يو غلو في ولغف من قديم الزمان الى يومنا هذا بين اهل السنه والجماعه والقوافل المنحرفه ذكرت انفا انه الله سبحانه وتعالى عنده صفات يتصف بها التوحيد بينقسم الى ثلاثه سمه العلماء استقران كما ذكر ابو جعفر الطحاوي في عقيده اهل السنه والجماعه والتوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات الاقسام دي كل قسم عنده دليل توحيد الربوبيه اللي هو يسمى بتوحيد الاقرار يقر بالكل والسياده والملك للمولى سبحانه وتعالى والخلق والتدبير او توحيد افعال الخالق دليله قوله تعالى الحمد لله رب العالمين رب يعني توحيد الربيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم توحد انه الرب واحد الخالق هذا الكون وما فيه والذي يدبره ويدبر شؤون هذا الرب واحد وما في مشكله في هذا المقام يعني الا من شذ من البشر كفرعون عليه لعنه الله الذي ادعى الربيه لكن ما في خلاف بين البشر في هذا وتوحيد الالهيه وده برضه فيه خلاف نحن بنناقشه من خلال حديثنا هذا هو دليل قوله تعالى و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اي المعبود واحد كما ان الخالق لهذا الكون والرازق لهذا الكون والمحيي والمميت لهذا لهذا الكون, الكون. هذه المخلوقات هو الله هو الذي ينبغي ان يعبد وحده يعبدوه بره و الهكم اله واحد يصرفن كل العبادات وما يؤمن الا ان يعبد الله مخلصين له الدين وداره خلاص ما نود ان نخصه ثالث النوع الثالث في هذا القسم من اقسام التوحيد توحيد الاسماء والصفات اي ان هذا الرب جل جلاله هذا المعبود بالحق الله تعالى له صفات وصف بها نفسه في كتابه الكريم او وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه هذه صفات تثبت كما اثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وينزه الله عز وجل عن الشبيه والمثيل دليل هذا القزم قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه زونا ما كانوا يعملون ان الله عز وجل عنده اسماء حسنى وترتضي هذه الصفات والاوصاف تليق به فمن ضمن الصفات التي اثبتها لنفسه صفه اليد طبعا الموضوع ده انا بقول كده طبعا السنه الجماعيه يثبت الصفه دي انا ذكرته في هذا في شرح الحديث انت فاهم كلامي وينذرهون الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل بقوله تعالى ليس كمثلي والسميع البصير ولقوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فضل عز وجل قال تبارك الذي بيده الملك والله على كل شيء قدير لما تثبت التصيمه دي الان وعضمتها القران بيجيك ناطق واحد معتزلي وفي النهاية يمكن أن يكون صوفي عنه لأنه صوفي لا يعرف حاجة عن, عن ما هو يدين به فقد يكون أخذ منهج المعتذلة ومنهج القدرية من حيث يدر أولاده وكلها طلق بالله وبصرة فلما تقول بأن الله عز وجل أدبت أفضل سبت لديه ويقول لك دا حول دا أقول صليت لي مع إمامك أفضل قال الله إن دنيت زي دي دي كذب أنا ما قلت لك ذا يدك ولا قلت لك أنا الله يدك الله قلت لك تبارك الذي بيده الملث هو على كل شيء قدير انت فعين كلامي؟ وفي قول تعالى وقالت اليهود يد الله مغلول غلت أيديهم بل يداه مرسوط طالب فعلا له يداه لكن ماذا يده ماذا يده انت فاهم كلامي الكلام ده في العقيده في كتب العقيده التي ندرسها واعتقدها المسلم ان الله عز وجل له صفات ومن ضمن الصفات التي ادبت لنفسه هذه الصفه بنص هذا القران بنص الحديث وفي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قبض قبضا بيده وقال هؤلاء الى الجنه ولا ابالي وقضى اخرى وقالوا هؤلاء الى النار ولا اضلم واذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم اصيف التليات لعزه جل وعلا القرانه ذاتها لا, لا يتخيل بذهن في ذات الخير في ذهنك اننا نشبه الله سبحانه ان من شبه الله عز وجل بمخلوق من المخلوقات فقد كفر اذا كان التمييز بين المخلوقات في اختلاف فكيف اه هنالك تبيع بين الخالق والمخلق اذا قلنا ليد صفه اليد بذات حتى من البشر بتختلف واحد عنده يده سوداء اسمى يد مثيره ده سوداء ودي بيضاء ودي سوداء ودي بيضاء في فرق ولا ما في فرق في يد المره لينه جدا الرجل يختلف لكن دي اسمها يد ودي يد. فهل انتم من اثبات الصفه ان ان هنالك تشابها اذا كان بين المخلوق بينتبه تشابه يبقى بين الخالق من باب اولى لانه ليس كمثله شيء وسر ممن انكر هذا فاهمشوا من الذين سابقاوا كل الكلام ذا كذبوا في ما قال امام جماعه الحزب من المتصوفه ومن جماعه الاخوان المسلمين الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسون ان كل اطايب الان يحاربون اهل السنه من هذا الباب بالذات هذا الباب اهل الزيت والضلال ما عندهم حجه يلحرب بجهل او تجاهل اهل سبيل الله فقول لك الناس دول قالوا الله استوى هسا يجيك واحد من الراد الشوفي يجي داخل أقول لك أنا لا أصلي مع الزول الزول هذا لا أصلي مع أولئك كافر كافر كيف يقول لك بها الله الثواء والله أزل وجل تنزع عن الزمان والمكان وهو على ما عليه كان يقول لك أنه طويل جداً جيد دليل يقول لك وقالوا سعادتنا العلماء يسنتك يا كذب وقال لك الرحمن على العرش الثواء ايقول لك يعني يعني قاعد كده النوم الثلاثه كده انت داير تهوه كده وفهم ذهنه كوصل الى لانك لانك بليد ولانك مريض لكن انت تثبت الصفه اللي انت تثبتها انا ما اقول بذلك الرحمن الله علمه على ذات على شي سوس توسي وعليه جلال زي ما وجه الامام مالك عليه رحمه الله انت فاهم كلامي دخل دخل ذلك ابن عبد البر بن كثير وايروا في تفسير الايه الرحمن على العرش استوى ان رجلا قال الامام مالك رحمه الله يا يا يا مالك قال تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى وده المرض ذاك ودي البدعه ذاك يعني الذن ما ما ما بيسال عن الله بالكيف والله جل جلاله لا يسال عنه بالكيف لانه ليس كبثه شيء والسمع البصير ولانه لم يكن له قفوى نهى فلما نقول كيف الثواء معنى انت مريض انت مريض في في في قلبك زيق ومرض ولذلك رد امام مالك على سلطان السؤال السائل وعلم انه منها بالزيق والضلال فرضب حتى عليه الرحضاء الرحضاء هو العلى غات ما يعني عرق من السوال فاجاب السائر قائلا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب أي أنه استوى على عرشه استوى أن يليق بجلاله ليس كمثله شيء أصرق. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة السؤال عن كيف استوى هذا بدعة وإذا سألتني الله إذو كيف دي برضو بدعة لانه انا بعتلم عايز بديل انه قال والذي نفسي بيده لكن ما حدد بينهما لانه ليس الله عن الشبيه والمسيل فاذا علم ذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وجواب الامام مالك على السائل في الاستواء في في في في الاستواء هو قاعده في كل صفات الله تعالى متعارف قاعده في اثبات الاعذ يعني الرحمن عليه استوى كيف استوى قال استوى معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب فرع اذا دخلنا في الموضوع بسهوله والذي نفته بيده اذا قلت لي يد كيف طب كلمه معلومه اثباته في اللغه العربيه معروفه والكيف مجهول كيف هي يد المولى عز وجل الكيف مشهول والايمان بها واجب والسؤال عنها بدعه فيقول جماعه اوله تكلم عن اليد والله يقول لك لا اليد معناها القدره يجي كواصف والمعتزله والاشاعره والناس تضلوا في هذا والمعتزله يقول لك تقول القدره فين يجي دليل؟ ابي دليل ان اليد مقصود بها القدره جبت الكلام ده من وين؟ يقول لك لانه الله سبحانه وتعالى ما ممكن يكون عنده لا لا دفاعك انت والله قال عنده اذا اتخث القران لانه انا بقول لك تبارك الذي بين المورتوغلي انه اله انه ما هو دليل لانه يدليل لانه بذاته وذاك أنت ما رأيت الله سبحانه وتعالى، هل رأيت الله؟ عشان تصرف النص عن ظاهري، هل رأيت الله يا معتدلي، يا صوفي، يا أخي، يا مسلم، يا ظل، هل رأيت الله حتى تمكي هذه الصفاة؟ ما رأيتها الله عز وجل؟ لأنه هو لا يحكون به علم، لا تدركوا الأفسار، ويدركوا الأفسار، واللطيف الخبير إذن بالصيغه وعلمك القران ان تثبت الصيبه وان ترضي الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل دي سهله جدا عم بتعرفوها والجماعه ما فيها له علاقه سهله ومختصره ولذلك الدين ده كله لخصه شيخ الاسلام في مفهومه قال انه قال دعوه الرسل المبنيه على امرين كل الرسل ملخص دعوه الاسلام على أن لا يوجد الا الله ولا يوجد الا الله بما شرع قضيه سهله تمشي تقعد لك بع واحد يلف بك الكره الارضيه وما تستفيد منه كيدين بتاع الاخوان المسلمين يقعد يقول لك الوصايا ال10 والتحذيب ال10 10 بتاع يجيب تعالوا وقال البنا كيف مشيت طريقه يقول لك الاوراد بتاعتك ما بتبتدي من بعد الظهر لغايه العصر وثاني بتبتدي من المغرب للعشاء اورادك كيف وح وح وح ليعدي الاوراق وتبا لهذه الطرق وتبا لاصحابها جميعا طلب ان الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها بس من في شيء دين جميل دين سهل ملخص كله معروف لا يبد الا الله ولا اله بما شرع من القران والسنه باسلامنا اذا المثل دي انا وقفت عندها في قول باسلام والذي نفسي بيده اللي هو نجيل النفس والروح الأرواح عند الله سبحانه وتعالى وما كان يفتن أن تموت إلا بإذن الله أرواح العبادة عند الله سبحانه وقل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجه فالله عز وجل من ضمن الأشياء التي بيده الأرواح الارواح دي الله قال مالك الله سبحانه وتعالى وما بتنقبض ما تنقبض الروح الا باذن الله حين هو مالك حقتها خلقه وكل الـ الـ الـ الكون بيقول كليته بحاله تعالى لو تجرب الفكره الصوفي يحيرك تلقى انه الجماعه قالوا ابوك الشيخ ممكن يكون ماسك الروح بتاعتك انا روح بيد الله وما ينقضها الا الملك باذن الله لما هي باذن من الله وما كانت ان تهوت الا باذن الله كتاب مؤجل كذلك في الخطب الصوفيه والفرق الضاله كلاما يحير العقول والله انا بقرا في كتاب بتاع البرهانيه قصه دي ابليس يمكن لو لاق الذول ده يقول له يا اخي الكفر ما بالطريقه ما بالط ما بتشرب بالطريق. بالطريقه ابليس ده ما يصدق كلامه انت فاهم كلامي فكتب قبص من نور في الصفحه 156 لمحمد عثمان عبد البرهاني طريقه البرهانيه لا مركز هنا كغيرها من الطرق الصوفيه كلام مكتوب في كتب اتساءل ما الذي سمح بنشر هذا الكلام اتساءل حول الذين كتبوا وطبعوا هذا الكلام هل هم ينتسبون الى الاسلام هل هم وقلاء السله فبيتكلم مع نفسه سجل لنفسه كرامات الله محمد عثمان عبد البرهان قال بهذا الحرب كنت قد علمت احد المريدين او رابط الطريقه المرهاليه والطريقه مطرح او اقعد تبقى مرهالي ولا صوفي ولا انصار مهدي ولا ته ابو فرخ مسلم ولا تنظم مع معي تنظيم عشان ما تضيعوا بال والمذاهب السنه هاي صفه معلش صفه منكم نصاصونا صفه تنصر سنه لكن عشان واحد بده يقول ينظمك مدورا ها ويعملك حدوات زي ما هو حاصل ما تقدر لكن كاخوان نسامحونا ما تعديل كويس الدائري نظره ده ما انك معه شغل ما اما زول كح في التنظيم معروف بالاستقامه المنهج ما عندنا مشكله بدون اخوف يضل عا زولنا وتتعاون معهم علمته لكن الكلام بتاع المخالف الشريعه نوخر اذا ولا هؤلاء الناس اهل البدع وصححه بدعم ينكر عليه وان كانوا انصارنا ويقال للشخص الذي قال هذا كلام باطل والدليل كذا وكذا لكن ما بتحمل الكل هذه مسؤوليه انت فاهم كلامي سمعتوا الى شريط مسجل نشره بعض اشباط العاطل لشباب الصافيه اللي عاملين فيها امام منظرين مشروع لواحد سعودي حمد قليل و لو لو الشيخ ده شي واحد اسمه شيخ محمود وده شباب عاطل لحد خايب ريح تنبض الصافيه وقلنا نحن ما عنده تصديق وهو سافل سافل ما عنده اله وبعدين المشدوه ذاته من هو جاءت راح اتكلم باي في واحد قال له شيخ ملبس اسمه محمد مصطفى وده دليل على انه ذاته شيخ ذاته على شكلته لانه قالوا انت ما فهمت اشي اخي ده تسال مني ليه مادامهم من ملبس عارف الفتوه تامه بجد انت عارف سايل ده ليه شيخ ملبس اسمه محمد مصطفى عنده ناس كثار عندي ناس كثار موت موت بغيظك فاهم وده جابهم المنهج اتقال لنا عندي سلطان ع عن نازل عندي حزب وعندي حزب بحثت بيه وجل جوع بعقليه كامله فباح قال لو قال صحح المركز العام المركز العام وجماعه الاصلاح والجمعيه وترجع يفتح البت ده الطلاب القائد للمبتدئين جيب دليلك على انه ده المبتدئين جيب دليلك, دليلك. اعملوا ومن اعم ومن ولا اهل البدع الحقوا بهم فطلحه خلوه عايز بتلين انه المركز العام بتعمل ده انت قول لي فلان فلان مبتدئ وجيب الدليل ما ممكن ابقى لكن الا تفزمي التنظيمات هي تنظيمات سنفية وهي الرقمة منوف وعقدت منهجها على نشر ما هي السنف المنهج بتاعها لكن في سياؤلات من بعضهم هذا موضوثاً لكن كون تمدي على التنظيمات دي وهي حاملة حاملة أصيبة السنفية السنفية عندك إبتة يا خيب رجع يبتعى الصافية يبتعى الصافية يبتعى الصافية. يبتع الصافية عندك إبتة then i think through a thoughtastic thanks for filmania salam alayk shi tajawuzat en ba3dni en da mawdou3 tani wunaqihou wana unaqihou warud ala hada wa hada wa unaṣiḥou lakin taqul di tanẓimat la daqīya wal muntazim la inta ma fahem hal وشيخ قدرته وإن لو رساله من اللغة السعودية ممكن أن أبقى لك سعودة أنا لقد أتحد باكي قال لك أن السعودية دي ممكن أن تتكلم معك بأيه و هكذا ممكن أبقى لك وده ما أبتخار جائق من إيه لو جبت سعودي لو جبت سعودي الدليل الحين وقال صاح ما منهج مختار بدري التكفيري أنا مختار بدري أثنان عليه لأنه بعركه ما تكفيري كامل ودع التكفيرين والقدر دول بنفع التكفيرين لغايه ماهمشه السعوديه بيرجع على التكفيرين ما ما التكفير ده لا تكفير هو مش ذكي هو ده ما مين بيوكتبه ده التكفير التكفير كده اللي التكفيري انا بعرفه قبل اكثر من كم سنه لا ادري هل تغير ام لا ده موضوع ثاني في التزكيه والتزكيه بتكون مربوطه بواقع الشخص اذا تغير بعدك بتنغى التزكيه انا ما عندي عنه شيء يا بني يا صفوي يا بديهي خليت ريما تطلب ما تطلب العلم في السعوديه وال وكان عنده بعض التجاوزات كان اسابق لكل العلماء وبالس ده ما في عالم وفي النهايه تراجع هو ده نفسه انت فاهم وده من الادب تراجع وقال ما كتبكم العين في السعوديه لغايه إن انا تدخلان جميل ثاني تقول لي تكفيري اذا عندك ما, ما يجرحوا ثاني جيبه لي مش انا بعدين كمان دي كلام ثاني لا اخي انت تقولوا بس ده كهرباء لا طوالي بنحكم بالسعودي ما او تربيه واحده واملوا ذاته يا انت منو ذاتك ولا تف فحد تكون انت تقول ما كذب تقول بالساحه ومش يدور سجل الشريط عشان يتكلم في شخص يا او في شخص اخر انت تقول والله جرحه فلان جرحه وممكن اجرح واجرح لل30 ذن كلامك نظيف وما ففشوف يا اخي انا بناقش القضايا من نواحي العلم انا بنتكلم عن قضيه الذي نفى بيدي وبتكلم عن تبع عن كتاب ذكر فيه نفته الله كاذب وقال قمت بتثقيل اوراد الطريقه البرهانيه احد يا احد المريدين فذهب ينشر هذه الطريقه في منطقه الخاتميه الكلمه ده بس بيقول لك ولا سمط والذي نفسي بيده وان الارواح بيد العزه والجلال وهو مالكها ويقبضها متى شاء باذنه سبحانه وتعالى وذلك عن طريق الملك الذي اوكله بذلك كون يتوفاكم ملك الموت الذي اوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون دفان كلامه فقال وذهب ينشر هذه الاوراق في منطقه الخدميه فلم يوجد ذلك السيد علي فقبض روحه السيد علي قد روحه معناه عند الصوفيه الارواح بموت السيد علي والله زي والنبي كلام بيقول والذي نفسي بيده الارواح يتوفاها الله ويقبضها الله عز وجل عن طريق الملك الذي اوكله بذلك فلم يغلب ذلك السيد علي قال فقبض روحه وطبعا الكلام ده خارج سريح القران وكل كفر واضح فقبض روحه قال ما اتاني احد احد المريدين وقال لي ادركنا يا عم الشيخ الرجل قبض روح اخينا لو قال السيد علي قتلوا معقوله يبقى السيد علي قتل الكتل لكن لما يقول لك قبض روحه دي تحله كده واللهذا بقى هنا سؤال انه معناه الاولي عندهم يتصرفوا بالارواح وارواح البشر في يد السيد علي وفي هذه المتصرفه انت فاهم كلامي في شيوخهم قال فقال ذكرنا يا عم الشيخ الرجل قبض روحه فينا والنذهب والمعزي فيه نمشي نعزي فيه والتعزيه دي برضه انا كنت بدي انها ذكرته كلام شيخ الاسلام في سؤال اتاني هنا ماذا تلبدعه؟ البدعه رفع الفاتحه عندنا طبعا دي بدعه انا ذكرت انها بدعه هينك في بعض ما الناس الان بيقول لك ما في حاجه ودي بالاحاديث لكن بدعه كما سوي لنا شيخ الاسلام في الحجاز ابن عثيمين انت فاهم كلامي وقال بان الفاتحه بدعه خلاص اتفقنا ودي بنقول ان احنا من بدري بدعه الفاتحه بدعه السنه انك تعزيهم فذاكرته في الجواب على السؤال والسعودي بدا يلف دوره في السؤال وده قاعدين يسمعوه كانهم جابوا لهم قران مثل ما يسمعوا فقال لهم وقال لي ده انا قلت انه هذه بدعه ولكن قلت في فقه الموازنات وده قلت لك انتعاد من انا لا انتعمل بقى اعمل بقى وبناد على سلف ما دات ما دات عبضه وضوته قلنا ابن تيميه اذا في فقه الامر بنعونه مطلق في في بعض في في مساله التعامل مع الجاهل قلت لك إذا ذول جاهل مع اتناك ذول كلام ده قلت له أنا واتحمل مسؤوليته وقلت لك ده بعد ترمي حكم الشرعينه إنه إذا جاك واحد وأنت مصاب ذول جاهل مسكين جاهل في البيض داع لا يعزيك فاتح قلت لك شحو فاتح في مضع أنا عارفة ودخلت إنه هذا الكلام أصلا كما قال شيخ الإسلامي سيدي يا أنت فاهم كلامين وما تقدرش واحد كلام زي ده قالك انا في الكتب عندنا انت بليد وده اكبليد وتعال قابلني و... اتحداك انت ما و... و... و... تسجل لي كلام تتعال قابلني اتحداك انت ووتعال لي تعال انما قال ويجوز للانسان العالم ان يبع الخلاف ما يعتقد اذا اذا ترتب على ذلك مصلحه راتحه انت فاهم كلامي ده كلام بنسيبي آه... آه... يعني قل مثل ان يعتقد في خلاف ما قلنا انكر مثل ان يكون الامام يعتقد عدم القنوط في الصلاه وانا القنوط عندنا في بعض الاقوال بدعه انا عندي بدعه لانه الصحابي قال قال قال اصحابي فارق الاجداد اذا فرغ قال التابعي قال قلت لابي هذا بالتلبس وفي غير إنك صليت خلف النبي عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث الصحابة قال هل هذا بدع؟ هل القنود في صلاة الفجر؟ بدع؟ قال الصحابة صرع على أنه بدع خلاص أنا مرجح الكلام ده كما تايمن قال انه العالم ممكن احيانا مع انه نعلم كر انه يبعث خلاف ما يعتقده فلو ان انسانا يرى عدم مشروعيه القانون في الصره انت فاهم ولكن قدم لان الناس يرون تقديمه وتقديمه هو بفوت فرصه على ذل صاحب عقيده منحرفه وهم لا يقبلون منه ان يكون اماما الا ان يقر قال يقر في الشيء يغلطوا يكونوا ولو حتى يكونوا للامام بدل يجيب واحد مشرك وصاراج يقولوا سوو اوشريك ويبقى الامام بتاعه يدورهم ختم جيد تاخروا وذاك كلام من الكايميه وذكر بموضع الاستدلال ان تقى قا قال وهذا كما ورد ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى بهم في صلاه الجنازه وجهر بالفاتحه الفتح طبعا الاقص فيها بيصات الجنازه سرا انت فاهم كلامي الاقص فيها تفرشوا سرا لكن عشان يعلم بعض الناس القلب بجاهر بها قال لتعلموا انها جه انها سنه فخالف السنه لانه الاقص فيها نحن بنعرف سر ان هي تكون سرا لكن ما ابن عباس ما مبتدع ولا دعى لبدعه لكي يعلم خالف خالف الاشياء التي قال معلوفا لي ليعلم هؤلاء انا الكلام ده ذكرته لك ونقلته من كتاب ابن تيميه عشان تفهم يا قطوجي يا بني يا ابا تفهم انت فاهم واذا عرفت ذلك يبقى الكلام ده في في فقه الموازنات بدل الصحابه في كلام بالمعروف المعروف بالنهي عن المنكر ومش يعني قرروا بذلك في باب التعاون في ضر يبقى فاسد زي ما دخل مصيبه عشان يكون هو الامام ويفوت الفرصه على مبتدع وعشان هو في ذات المفاض يقرر الحكم شرعا انك تبع خلاف ما تعتقد هي مساله اتفاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودما معروف دليله قصه قوصه والقدر وقصه طويله اذا ممكن تقرب بسادر منبر رباك لكن انا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولوالكم فاستغفر من كل ذنب انه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهج ال وهدى وسنه ودينه يتواصل الحديث في شرح حديث ابي هريره والذي نفذ بيدي وذكرنا ان ان المتصوف ضل في ذلك وادعوا انهم يتصرفون في قبض الارواح وذكرنا هذا لا تدخل الجنه حتى تؤمن وهذه مسألة حكما نبعه السلام إن الجنة لا يدخلها إلا من كان مؤمن ذول ما مؤمن نبعه السلام قال والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة أصدر حكم واضح حتى تؤمنوا إذا ذول ما مؤمن ما يدخل شروه ما يدخل الجنة لأنه يتكلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الدوسي بدلها لما تقرأ أنت في كتب الصوفية وده طبعا ضيع الدين والفرق المنحربة لما تقرأ كتب الصوفية تلقي خلام غريب في مسألة وحدة الوجود العقيدة التي أسسها المتصوفة وعقيدة بعض التي تخلمت عنها عبد الكريم الجيل صاحب كتاب الإنسان الكامل لأنه عندهم عقيدة صفية في الصفحة الرقمية 142 في الصفحة الموجودة بيقول وإن كل هذه الطواف من البشر لابد أن تكون منها فرقة في الجنة من الكافرين والمنافقين والدهريه ومن عبده الاوسان والمنافقين ده دقيلي اجيلي اصوفي اللي سال كان قالك موايم دي كلها حتى الكفار فيهم ناس بخشوا الجنه الكفار والمنافقون معني باقين قال لا بده كمان جماعه يخشوا منهم الجنه كلهم انت فاهم عندهم عندهم دي معقينه واحده شيوخ الوجود واحنا الوجود انه كل قايله وداخل ذلك الاتجاه في كتابه في جبل كتاب الاتجاهي الفتح الرباني ولا مخالف للكتاب والسنه ودي كلها طرق تاع الضلال ومشرك ما بتخش الجنه ما لكن بيقول في صفحه 58 طبعه المكتبه الشعبيه اللي هو الفتح الرباني فيما احتاج اليه المريد الاتجاهي بيتكلم تلميذه علي حرازم قال وقال سيدي ابو العباس اللعبتيجاني ها مر علي يوم الاثنين والجمعه دخل الجنه ولو كان كافرا مبتدعا انت فاهم كلامي كافر مبتدئ المهم شفت التيجاني في اليومين دول شفت احمد التيجاني فطوق حدش وتجاريهم شغالين هسه على حدا لا فينا يجوا لهم مويه في الاسكار بتاعتهم يوم الجمعه في المساجد لا اله الا الله بعد العصر شغالين وبعدين وحده يغمض عيونه وفي مويه هاتتنا مويه واطتنا بالوجعنا بدهم ده لا اله الا الله عرفناها وان كان بهالطريقه دي نظر. قال وربع فيها نوذا الا الاجتماع اربع صود فيها بديه لكن المويه والدوقار الأبيض مشرو بقول لك ما بيجي سيدي احمد التجاني وعمر الرسول بيجيوا بيجي الحفره حفره وين بيجي يعني وصايب انت ساكن في اتحاد بتاع المنبر يجيهم كيف وريني يجيهم كيف يتقطع يعني وبعدين يجي يجي الادام احمد التجاني مع نبا سلفه وكله كيد وتضليل لامه الاسلام علي حرازم تلمز الكلام واضح طبعا تلميز التجاني لما اجى يراح الكلام ده شاف كذبه كبيره بدل يقول الشيخ كذب في الحته دي والحته دي ما جاء ايه وكافر ماخش الجنه لانه الله قال ان الله لا على الكافرين وعد لهم سيره قال وشيخي هنا لا يقصد أن الكافر يدخل الجنة هو قال بيقصد عديل قال الشيخ البقى قال ده تغلق الشيخ لكن ده قال يبرر له الشهلان ما شافه كربة كبيرة بقى يحاول بقى شوية كده وقال وشيخ هنا لا يقصد أن الكافر يدخل الجنة ولكن الكافر إذا رأاه في هذين اليومين لابد أن يختم له بالإيمان فيسخل الجنة في الزب كذب متلبس للحق الباطل وده كل ما بغير جنة ذول مشرك شوف مشرك ما بتخش الجنه انه يشرك بالله فقد حرم الله عليهم الجنه ومأواه النار وما للطالمين من انصار اذا عندك عقيده بتاعت شركه عقيده انك بتنادي غير الله العقيده دي او اكثر تدخل في الجنه او اتوهم زائد انك عقيدك بالشيخ بتعد بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم حيين ميتين بناديهم القصاص بتاع التصوفيه دي هجوم يا اخي ناديهم لي رجال الله البزيل البيت وتقوم على الحيالك يا همم وتلحقون يا تجاني يا أبو راي يا ثمان ما بتكون شجنة والله ما تكون شجنة إذا أمس على هذه العقيلة والقرآن معنا وأحلف على ذاته إنه ما يشرد بالله فقد حرم الله عليه جنابت الا توبه وده لكن اذا عندك عقيده صوفيه بتنادي الجماعه ديل وبتحتاج الصحابه اللي قالقوها الجبر ده وينطح ويضر ها وبقوا تنادي ومن اضلهم اده من دول لا بل لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم على دعائم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكان بي بعدين كفروا حد في الجنه اذا عندك العقيده بتاع الصوفيه دي انت فاهم انه الشيخ بده يجنك ما بتخش الجنه بتقول لي والله حكيت ثلاثه مرات وقعدان احضر لي واحده يوميه في بتاعك ويلا ساعه تخليه مخي تمامك حاجه من الاخر قص عندك عقيده انه الشيخ بده الجنه العقيده بتاعه البره دي كباي كم ادى ولد في كل بلد كم حلله وكباه شيء طلع مشكله اصلا بتلاقي الله خرجت روحك وجهنم فاول لانك انت اخذت حكمه واعطيته لك باكي القران لله ملك السموات والارض لا. كما ذكر يا شيخ حق الله يبوشك البريء والسوق الصغير كثير حق الله في الديوتش بالله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيم انه عليم قدير قران تسب بالله تعتقد الشيخ ينفع وضر بالجمع واعلم الغيب ده بتعتقد العقيده دي انه في شيخ بعلم الغيب ديها ديها اللي هتبدا التصوفيه دي الشركيه دي اللي قروها في القصائد بتاعتهم انت فاهم كعزيز البرقي ومات بنذاول للاولياء الاقطار لهم من نشاور منهم خفي الحال منهم جاهر منهم عليم بالغيب باطن ظاهر كريم وفي صراعه اذا بتعتقد العقيله دي انه فينا نبيعنا ملغى جوه بره ما صلي الاتم معنى حاجه خرجت روحك وجهنم انه ما يشرك بالله فقد حرض الله عليه دنا وهو النار ما ظنت انت فاكر ان اذا عرفت ذلك القران بيقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وباش عروج الاجيال وبعثهم وين واخذ من الحديث ده لانه حديث طويل في خطبتي القادمه بحول الله وقوته اقول قولي هذا واستغفر الله لا اخرج استغفر كل دم انه غفور رحيم عليه الصلاه